خرج ابن حبان في صحيحيه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ ما ينبغي له أن يقول هنا يقول مما لعل الاصل ما ينبغي له أن يتحفظ منه كفر ما قبله أو كفر أو كفر يعني صيامه كفر ما قبله وهذا الحديث ضعيف لأن في اسناده مجهولا كما قال العلامة الالباني رحمه الله تعالى وقال جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك الصيام ليس فقط مجرد الامتناع عن الطعام والشراب ثم بعد ذلك يأتي المرء ما يأتي ويتكلم بما يتكلم به من الحرام والاثام وبعض الناس يتصور في نفسه ما ليس صواب أن يقول اهم شيء لها ليس أن تصلي ولا أن تتعبد أنا لا اصلي لا اصلي ولا ركعه ولكن الا من اتى الله بقلب سليم فقم قل الا من اتى الله بقلب سليم وهو لا يصلي يعني أهم شيء وهو يعني يظن نفسه افضل من من افضل من المتدينين والمستقيمين والمتعبدين والملتحين هو خير منهم وهو افضل منهم فيه على ماذا وهو صائم يعني على التلفزه وعلى وينطق بالمحرمات والى اخره فإذا اذا صمت فاصم سمعك وبصرك ولسانك طبعا هذا لا يفهم معنى القلب السليم هل هل هذا صاحب قلب سليم الشخص الذي لا يد... يعني يقول انه لا يصلي ولا ركعه حتى لو كان يقصد صلاه النافلة انه لا يصلي ولا ركعه من النافلة هذا يقول انا هم لا دعكم هؤلاء الذين يصلون انا لا اصلي أي ترويح ولكن اهم شيء القلب السليم هذا قلب هذا قلب سليم يخرج هذا الكلام لو كان القلب سليما ما اخرج هذا الكلام وصاحب القلب السليم لا يتطاول على الناس بكثرة التعبد يعني اذا كان قلبي سليما لا اقول للناس انا اصلي اكثر منكم أو أنا اقرا اكثر منكم او انا اتعبد اكثر منكم هذا صاحب القلب السليم لا يفعل هذا لا ظاهرا ولا باطنا نعم كمان الصيام يعني السليم يمتنع عن يعني يمسك جوارح في الصيام فقط أيضا بعد الصيام فشخص مثلا يقطع عليه الكلام لا يتعدى عليه بس يتحمل ويصبر يا اخي طيب طيب قطعت الكلام نسيت ماذا كنت اقول ماذا كنت اقول صاحب القلب السليم لا يتطاول على الناس بكثره التعبد احفظوا هذا ثم بالكم من عنده قله تعبد هل هذا اولى يتطاول على الناس فما بالوك بمن ليس عنده تعبد باي شيء يتطاول على الناس معي ولما تجد هذا الذي يتطاول على الناس وهو ليس عنده تعبد باقوم بما يمشي بعكس التعبد والعياذ بالله تعالى ويتطاول على الناس هذا هل تراه مثل أو شر من العائل المستكبر هذا هل تجده في ما هو أشر من ذاك العائل المستكبر لان العائله المستكبر تكبره وتطاوله بما ليس يعني بما في إطار الدنيا وعدم الدنيا حتى انه يعني ليس عنده دنيا ويستكبر لكن هذا يستكبر بالدين أو على اهل الدين وهو ليس عنده دين وليس عنده استقامه نسأل الله العافيه حتى ذكر لي بعض الاشخاص ان حدا اشخاص في بعض المناطق في الشعبية في وسط البلد المناطق العتيقه القديمه فكان هذا يشفف بين الناس هكذا يقول ايش قدئ بمصوت يعني هكذا يناسب ما يشرب وما ياخذ فيقولوا ايش الدين جوهر يعني ليس الاعتبار في الدين بكل المظاهر الدين ماذا جوهره اي مؤذبا اللذيذ يعني ما الذي تظن انه يبقى عندهم من جوهر الدين وهو قد ترك الصلاه وشرب وقت المنكرات جهرا وانكر على المنكر والآمر بالمعروف وحارب الله ورسوله هذا ما لبي عندهم الدين صحيح ولا لا ان ترك الصلاه وحده ذهاب للدين كله على ما يقرر كثير من اهل العلم اليس كذلك على الاقل أو عرض نفسه لما به يكاد ان يمرق من الدين على القول الاخر اليس كذلك ان الله العافية اذا ولذلك تنبيه هذا هذه امثلة فجت اليس كذلك اليس كذلك واضحة السوق لكن هذا أيضا يكون عبرة لنا حتى في اصغر الأشياء كيف في اصغر الأشياء يعني انا اتخيل في نفسي انني رجل طالب علم فاضل امشي انا رجل طالب علم اتكلم مع نفسي واحاور نفسي انا رجل طالب علم واقنع نفسي انني ايش طالب على هذا واذا ما رايت من لا يعاملني هذه المعامله التي أريدها والتي هي فوق ما ينبغي وكذا فنقول كيف هذا يحصل عند كثير من الناس ولا اتكلم عن الناس بعض الناس كل الناس يعني الذين في الشارع لا اتكلم عن الناس الذين هنا أنه يتخيل يقول انا رجل صائم في هذا رمضان رجل انا رجل صائم وانا رجل قائم ما ايضا انا يعني ماذا شيء كبير انا شيء عظيم تراه هكذا يشعر في نفسه هكذا يتخيل في نفسه هكذا ينظر إلى نفسه انني رجل كذا بعض الناس يقول انا رجل قرات كذا أو درست كذا أو حفظت كذا أو حصلت كذا فيعيش في نفسه حتى بهذا التكبر بهذا التكبر بهذا العنوان وربما هو ليس عنده شيء بالنسبه إلى ما يعتبر وتجده في التكبر لا يتكبر فقط على من دونه ولا على من هم يكونون في الجملة الجمله يكونون مثله يعني من هم من اقراني ولا حتى على من هم فوقه فوقيه قريبه لا بل يتكبر حتى على من هم فوقه بمراحل هو لعلّه سيعيش ويموت ولن يبلغه بل تجد من يتكبر حتى على أكبر علماء الزمان بل هناك من يتجاوز علماء الزمان إلى العلماء الذين كانوا قبل أزمان يكون ايش في نفسه متكبرا عليه كيف في نفسه متكبرا عليهم يعني يقول انا حررت هذا الأمر وهم هم لم يصلوا اليه اذا انا خير منهم بعض الضلال من بعض الفرق المنحرفه في هذا الزمان يقول هذه سلطه السلف بد أن نتخلص منها ربما يصل المرء في هذا الزمان الى ما لن يصل إليه السلف وعينه من العلوم والالات والادوات ما به يصل إلى ما لم يصل إليه السلف وبالفعل هو يأتي في بعض المسائل وعن طريق الأدوات الحديثه والوسائل الحديثه الوسائل الحديثه والادوات الحديثه ليست فقط الكمبيوتر والحاسوب وما إلى ذلك يعني حتى توفر الكتب هكذا انت تلقى لا اقول في القرن السابع والثامن لا في القرن الرابع عشر العلامة مبارك فوري صاحب تحفه الاحوذي انت وفي مكان كذا هناك صحيحه نسخه من صحيح ابن حبان ونسخه من التهذيب التغريبي يسافر لأجل أن يراجع الحديث في صحيح ابن حبان هذول ناس معروفه رجع علماء الدعوه في نجد كان يقول وعندكم فلان عنده اعلام موقعين يعني في القريه عندكم لا ليس بعيدا فلان اذهب اليه وعنده يعني كان نسخة في بلد أو في قريه أو في قرى الان الذي يريد اعلام موقعين ها لو ما اشتري نسخه شعبيه ب 30 جنيها ينزل لل... حتى إذا اراد ان يذهب بالمواصلات ها قل بكذا يذهب وبكذا يرجع وب 30 جو... زيد النسخة قليلا يعني ب 50 جنيها على اقصى حال عندك اعلام موقعين في ماذا في نصف ساعة إذا بده ياخذ تاكسي يرجع يذهب ويرجع في نصف ساعه اعلام موقعين وانا ادور كل الكتب والا فان من عنده ماذا في خمس دقائق هات عينا الى الموقعين واحده نسخه واغلى نسخه وفد. لكن اولئك الذين كانوا يقدمون ياتي هذا يتكا... يا يقول انا عندي ما ليس عندهم أو كذا او كذا نعم فلهذا لا تتخيل في نفسك امورا تبرك لا تنظر الى نفسك نظرا يبرك وهذا بمناسبه الصيام لا الانسان لما ينظر إلى نفسه ويضعها في اطار ليس ينبغي له ان يضعها فيه يحصل له الضرر من جهات متعدده في تعامله مع الناس في تعامله مع نفسه حتى في لماذا في تعامله مع نفسه يعني بعض الناس والعياذ بالله اغتر وراى ان نفسه فوق امور كثيره فصار بعد هذا لما يقال لا استغفر الله قلنا نعم نعم لا بس لا بدنا نستغفر رسول الله كان استغفر الله صلى الله عليه وسلم انا هذا بدنا أن نستغفر الله لكن هو طبعا ايش من اولياء الله الصالحين المتجاوزين لهذه المراحل يستغفر الله من باب يعني كانه العياذ بالله من ما تحصيل الحاصل هناك بعض الناس يعملوا اعمال صالحه ها بها على الله فاكر يعني ما تقل عملت لك الاعمال ها حقيقه يعني ماذا يعني ها صيام صوم صلاه صلينا قران تلون علم طلبنا تسبيح سبحان الله سبحنا تحميد الحمد لله حممد حمد حمد حمدنا تكبير الله اكبر كبرنا صحيح وهكذا ماذا خلاص اذا نحن الآن نعمل اعمال صالحه لاجل زيادة القصور في الجنة وزيادة النخيل والشجر في الجنه اما اننا سندخل الجنه وسننعم في الجنه وكانه العياذ بالله ضامن هذا كله يتعاملوا بهذا احيانا لا احيانا بعض الناس يصل به الامر إلى أن يتكلم بهذا مع نفسه وبعض الناس يصل به الجهل إلى أن ينطق بهذا مع غيره صر النار يقول النار انا اشعر انني لن ادخلها وهو يجاهر بمعاصي وبذنوب ومحاس يجاهر بها لكن يقول انا أشعر انني لن ادخل لا اله الا الله ان كنت الأبيات التي تنسب الى الامام الشافعي يقول ان كنت تبغي جنان الخلد تدخلها فينبغي لك الا تامن النار اليس كذلك بعض الناس بين بينس بعض الناس يكون هذا المعنى موجودا في نفسه حتى لو لم يتكلم به وحتى لو قل اعوذ لا لا اقول هذا الكلام لكن هو صار مستقيما به وهذا بحسب فساد النفس وفساد القلب معي وترى اثرا لهذا حتى في التصرف معي لان الذي يتواضع قلبه لله تتواضع جوارحه لله أما هذا الذي تاتي في في كيف كيف حاله في صافيه كان ايش باطراف تكبر لا لا يقول لا الدين جوهر انا متكبر بجوارحي لكن قلبي متواضع لله لا اليس كذلك فالانسان لا ينبغي أن يتخيل في نفسه ولا في حاله والا اذا ان تتخيل في نفسك هذا البلطجي الذي لا يصلي يتخيل في نفسه وهذا الذي لا يصلي ركعه فريضه أو ركعه نافلة يتخيل في نفسه أنه أفضل من الصالحين والمستقيمين تفهم هذا وهكذا وتخيل تخيل المرء لنفسه في نفسه أو تخيله عن نفسه لا يغير شيئا من حقيقة نفسه اليس كذلك اناقل إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع اذى الجار وليكن عليك وقارا وسكينه ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء يعني ليكون تحرزك في الصيام أكثر ولذا من قبل ذكرته واكرره باختصار الآن في الصيام ام بغيلك ان تكون مبالغا في البعد عن اسبابه المحرمات إذا كنت تعلم أنك إذا كلمت اخاك هذا انا اجلس مثلا مع عمر هذا الذي ال... ال... ال... ال... هناك فاذا جلست معه مثلا انا كل مثلا اعلم انني ساغتاب احدا اذا ماذا اصنع او اخشى ان اغتاب احدا اذا ماذا اصنع لا اجلس معه على لقمه الصياد على الأقل صحيح لماذا اعلم انني اذا كلمتك بكلام ها سيكون هذا سببا اذا ننكف طبعا هذا في الصيام وفي غير الصيام لكن ان كان لابد فليكن ماذا ها بعد الصيام ناس لا يتقون حتى في الصيام يرتابون يرتابون يرتابون ناس الظاهر منهم الصلاح ليس الفساد يضرون انفسهم الله والله مطلع عليه لا هذا عن الناس استخف به عن الناس لكن تنبك مطلع عليك بعض الناس يعني وهذا نفتش عنه في انفسنا اهم شيء عنده والذي يقاتل لاجله الا يقول عنه الناس شيئا لا يحبه ثم هو لا يبالي بعد ذلك هو من اولياء الله أو من اعداء الله هو يطيع الله أو هو يعصي الله اهم شيء الا تقول عني كلاما لا أحب حقا او باطلا انا لا يهم لكن لا تقول ما لا ما لا احبه حتى لو كان حقا لا تقول حتى لو كان نصيحه لا تذكرها فهمت اهم شيء هو ماذا هذا الظاهر المكاله الكذب والواقع لا يبالي به ولا يفشل الله تعالى في أي شيء أو إلى أي شيء هو يصير لا يفكر في هذا كثيرا هذا لا يشغل باله لا يشغل باله لا يفكر هو فيه حرص على الدنيا والاطر الدنيويه طيب مو لا تجعل يوم صومك او ما فطرك سواء هذا ينظر اسناده ومن اهم الامور التي يجب على المسلم العناية بها والمحافظه عليها في رمضان وفي غيره الصلوات الخمس في اوقاتها فإنها عمود الإسلام واعظم الفرائض بعد الشهادتين وقد عرض الله شانها واكثر من ذكرها في كتابه العظيم فقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قادمين وقال تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون والايات في هذا المعنى كثيرة وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر وصح عنه عليه الصلاه والسلام انه قال من حافظ على الصلاه كانت له نورا وبرهانا ونجاتا يوم القيامه ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامه مع فرعون ومع قارون فهامان وقارون وابن خلف وهذا الشيخ ذكر من قبله تحسين اسناد هذا الحديث رواه الامام احمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص والشيخ من قبله في مواضع من كلامه يذكر تحسين اسناده ولعله في هذا يتابع الحافظ المنذري المجودة لاسناده ولكن الصواب أن اسناده ضعيف كما اشار الى الحافظ الذهبي وكما جزم به العلامة الالباني حيث ضعف الحديث فالحديث ضعيف ومن اهم واجباتها في حق الرجال ادائها في الجماعه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نسمع إن النداء فلم ياتي فلا صلاه له الا من عذر هذا الحديث اخرجه ابن ماجه وابن حبان وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما والراجح فيه الوقف كما تقدم معنا في بلوغ المرام وجاءه صلى الله عليه وعلى اله وسلم رجل اعمى فقال يا رسول الله اني رجل جالس الدار عن المسجد وليس لي قائد يلايمني او يلائمني فهل من رخصه ان اصلي في بيتي فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هل تسمع النداء بالصلاه قال نعم قال فاجب خرجه مسلم في صحيح طبعا هنا في الباب حديثان حديث في صحيح مسلم وحديث من ام مكتوم في سنن ابي داود وهذا فيه بحث وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد رايتنا طبعا الحديث الذي في صحيح مسلم ان رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يرخص له فرخص له لما قال له تسمع النداء قال نعم قال فاجئ وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق فاتقوا الله عباد الله في صلاتكم وحافظوا عليها في الجماعه اذا لقد رايت ما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق في اثر ابن مسعود الذي مر معنا مراره والذي فيه قول رضى الله تعالى عنه ان سرب ان يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظوا على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهم لنا من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ولقد كان يؤتى بالرجل وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف فتقوا الله عباد الله في صلاتكم وحافظوا عليها في الجماعه وتواصلوا بذلك في رمضان وغيره تفوز بالماثرة ومضاعفه الاجر وتسلم من غضب الله وعقابه ومشابهة اعدائه من المنافقين واهم الأمور بعد الصلاة الزكاه فهي ركن الثالث من اركان الإسلام وهي قرينه الصلاه في كتاب الله عز وجل وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاظلموها كما عظمها الله وسارعوا إلى إخراجها وقت وجوبها وصرفها إلى مستحقيها عن إخلاص لله عز وجل وطيب نفس وشكر للمنعم سبحانه واعلم انها زكاه وطهره لكم ولاموالكم وشكر للذي انعم عليكم بالمال ومواسات لاخوانكم الفقراء كما قال الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فقال سبحانه اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وهنا تنبيه على أمر مهم في الزكاه وهو معرفة احكام الزكاه ومعرفة من الذي تصرف إليه الزكاه لأن كثيرا من الناس في الواقع أكثر المسلمين في بعض, في بعض البلاد على الاقل لا ابالغ إذا قلت أكثر المسلمين الدافعين للزكاه لا يضعونها في موضعها بعضهم في بعض الاحياء هنا في مصر هو رجل يسكن في حي اهله في الغالب ليس فيهم فقراء فيركب سيارته كلما وجد عاملا أو حارسا لعقار أو كذا في الطريق ينزله يعطيه مالا أو يعطيه شيء دوره بعد العصر هكذا في الشارع في ساعه أو في كذا يوزع الأشياء التي معه وربما بعض هؤلاء الحراس العقارات وكذا اغنى من في بعض ليس لكن بعضهم اغنى من السكان لان ذكر لي حارس عقار في في بايت بعض من أعرفه يقولون يعرضوا عمارته للبيع وهذا إذا مر الناس عليه باكياس أرز و ياخذ ياخذ عمارة وهو عنده عماره يعرضها للبيع وياخذ الاكياس فكثير من الناس عنده ولكن إذا اعطيته جنيها كان انت ليس اي هو هو اعتاد حتى ملابسه اعتاد أن تكون ملابسه ممزقه أو متسخه هذا عادته ربما تجد بعض الناس يكون من أفقر الناس لكنه اعتاد ان يكون لباسه نظيفا وحسنا وصحيح لكن هذا بعض الناس اعتاد فإذا لا يجوز أن يعطى مثل هؤلاء المرء لا بدا ان يتحرى وان يبحث من الفقراء حقا من المحتاجون حقا الان هناك نصاره لا اتكلم في السودان وفي مناطق إفريقيا وفي كذا لا هنا في مصر في القاهره ومن قبل كان في الكيلو 4.5 وفي بعض المناطق الاخرى في جزيره ذهب وفي مناطق يذهب إليها النصارى ينظرون للفقراء من المسلمين ويعطونهم لاجل أن ينصروهم ونصروا ناس ذكر لي حتى تحدثني أحد الأشخاص عن زميل له وراء بنفسه دخل بعض بيوت المنصرين ثم كثير من المسلمين عندهم زكوات لماذا نصر جاهل بالدين جدا وفقير جدا جدا يرايه النصارى يستغلون جهله الشديد اولا طبعا لان المشكلة الأساسية هي في الجهل لأن المسلم المتمسك بدينه ولو كان جائعا لا يبيع دينه لكن في المشكلة التنسير في العالم الاولى الجهل ثم بعد هذا الفقر بمن قال لك خلاف هذا هذا لا يفهم فيستغلون جهله والشديد وفقره والشديد يعطونه ياتون له في البيت بثلاجه بغساله طبعا هذا ثلاجه وغساله بالنسبه اليه يعني ماذا حياه الحياة بعد الموت وبيجي ربما بجهاز تلفزاء او بكذا شيء طيب يقولون المسيح الذي جاءت بهذه الاشياء يقولون الله شكرا للمسيح قلنا المسيح عليه الصلاه والسلام سينزل في اخر الزمان يقتل جميع هؤلاء لكن هكذا ما المسيح فلهذا لا بد ان نبحث ايضا مساله مهمه فيما يتعلق بطلب العلم بعض الناس يقول ومن قل ياتيني بعض الاشخاص حتى من مناطق تقول فلان هذا طالب علم فانا اعطيه زكاه اولا طالب العلم اذا كنت تتكلم عن اصل طلب العلم فكل المسلمين يجب عليهم ان يقولوا طالب علم فنحن هنا جميعا من أولنا إلى آخرنا يجب أن نكون ماذا من من يطلب العلم فهل كل من جلس في بعض مجالس العلم يكون طالبا للعلم يستحق أن يعطى من زكاه مال المسلمين لا اذا من هذا الذي يقول العلماء انه يجوز أن يعطى من زكاه مال المسلمين لاجل أن يكون طالبا للعلم أولا شخص يكون مؤهلا لهذا مستعدا ثلاثه شخص يمكث خمس سنوات ماذا درست ما زال إذا قلنا الدرس للمبتدئين هو يجلس ولا يستوعب ايضا هذا ليس طالبا حقيقيا واحد ثانيا اذا هذا في المبتدا في في الابتدائ في الانتهاء شخص نيته والذي يرى من حاله أنه يريد أن يبقى إلى آخر حياته طالبا للعلم ناشرا الدين باذلا نفسه في سبيل الله فلماذا يعطى يعطى لاجله أنه يكون في ليله ونهاره بدلا من الاعمال الدنيويه التي بعض الناس يعمل عشر ساعات و12 ساعه و15 ساعه 15 ساعه هو يكون بدل هذا ماذا هذه الساعات الكثيرة منفقا اياها كلها في طلب العلم واضح اذا هو ابتداء صالح لطلب العلم وهذا قد لا يتحقق في كثير من الناس الذين يقولون نحن طلاب و لا صالح عنده ذكاء عنده استعداد عنده حافظه عنده اهليه هذا واحد ثانيا شخص استعداده أنه سيطلب العلم إلى آخر حياته هذا كلامه المعلن ونيته في نفسه والذي يرى من طريقه حاله ليس كما حصل من كثير من الاخوان ورايناه الصي يطلب العلم ويقول انا طالب علم ساعدوني على طلب العلم ثم لما فتح عليه باب تجارة بعضهم في باب التجاره لا اقول حتى في بلاد المس... بعضهم صار يتاجر اليه بلاد الكفر أو ما إلى ذلك أو اذا يذهب ويعمل في بعض بلاد الكفر لاجرا يحصل مال لما فتح عليه باب المال صار بعد هذا لا تراه فيه الا في درس في أسبوع درس في كذا راس واضح هذا ليس طالب علم الآن انا الان عندي عمل اعمل مثلا أي مهنه فجئت في شهر ليس عندي عمل فياتي يقول الله انا طالب علم اعطوني بعدين بعد شهر اجد عملا فاذهب واقول خلاص انا صرت اعمل اذا هذا لا يجوز أن يعطى لأن طلب العند تزال نقول انا اضن هنا سبب أمر ان هذا يطلب العند يفرغ لطلب العند في سبيل فهدف في هذا الزمان لا يعني قليل وجود قليل وجود هؤلاء الناس الذين يكون ان اول امرهم هكذا واخر امرهم فيما يريدون وفيما ينوون هكذا وايضا أمر ثالث متوسط بين الأول والآخر وهو أن يكون بالفعل منفقا أوقاته وشاغلا اوقاته بطلب العلم ليس كما ترى كثيرا من الناس انت ماذا تفعل انا طالب علم واخذ مالا من زكاه المسلمين لطلب العلم طيب من ذكر الدرس الذي في الصباح من ذكر الذي في المساء من ذكر الذي في اليوم من ذكر الذي في الأمس من ذكر الدرس قبل أمس امس في كثير من الحالات 0 0 0 0 او تجد الذي يجيب هو الذي لا ليس من هؤلاء من غيره الذي هو يعني له مصادر اخر لكن هذا الذي يقول انا طالب من كذا الا الخليفه حتى لا اظن الا الخليفه فاذا لا بد ان يحترز أن من يكون على هذه الشاكله لا يجوز ان يدفع إليه ماله ها مال الذكاء الذي يطلب العلم طالبا مؤقتا هؤلاء المساكين الذين لا يفهمون من يعطون الأموال يقولون اعطوا الاموال لطالب العلم انا طالب علم عند من ترزون انا اطلب العلم عند فلان السلفي أنا مع فلان من السلفي عند فلان من الخلفي انا عند فلان الخلفي عند فلان التلفي انا مع عند فلان التلف يدورون مع الزجاجة حيث دارت ويلبسوا ليه من سياسه الفا وعند الإنجليزي يعد منهم وفي باريس محسوب فرنسا لا يشكل باي شكل تلون باي لون ايضا لا بد ان ندري هذه الـ هذه الاموال تبذل لمن تدفع لمن هذا الذي ايش والا فيكون الاخر اخذ حراما آكلا حراما ويكون الدافع إذا كانت هذه اموالي زكاتي انا وانا ادفعها لهذا الذي لا يستحق انا لم أخرج اخرج الزكاه فهمت لا مخرج الزكاه اذا انا جيت ب جنيه هذه زكاتي ها واجيت شخصا غنيا من ممن ممثل يعني هذا ده ده هي التمثيل شخصا غنيا ليس عند ليس يحتاج هل أنا اخرجت زكاتي لا الالف و... الالف و... ما زالت في ذمتي لم تخرج واضح كذلك إذا انا شخص وكلني لم... لا ينبغي لي ان اقبل توكيل شخص لي إلا إذا كنت فقيها باحكام الزكاه عارفا بها داريا صحيح و لهذا لذلك لم لم اكن متوقع اذا وكلت في هذا وانا الكثير من الناس يرى شخصا مثلا كانه ادين من يقول له انفق هذا وزع هذا فياتيه بها الى حيث لا يكون مصرف فإذا ما اعطاني هذا مصطفى مالا قال وزعه في سبيل الله زكاه اذا انا ووضعت هذا في غير محله ربما تبرا ذمته هو إذا كنت في أصل الامر فيما يرى وفيما يحسب اذا كنت اهلا أنا اخذتها اضعتها في غير محلها انا اكون آثما انا اكون ايضا ماذا آثما أنا اقول هذا الكلام لان بعض الاخوه يسالوا اسئله حول هذا ارجو أن يكون في هذا تنبيه وجواب ان بعض الاخوه يقول انا اريد ان اعطي فلانا او ان اعين فلانا او ان اساعد فلانا هذا في باب الزكاه الامر ليس سهلا في باب الصدقه والهديه والعطيه الامر واسع صحيح انا يمكن أن اعطي أك... أكثر الناس ثراءا أن أعطيه هديه لا باس عطيه لا باس لان العطيه والهديه والهبه هذا ليس متوقفا على ماذا على الفقر أو على الحاجة أو على أن شخصا هو محتاج وليس عنده مالا أن يكون عاملا منفقا وقته في كذا وان يكون كرف يقلق تفرغ للطلب العلم معي لكن شخص هو لا أنه انه فقط يجلس أو يفعل امورا في الظاهر يعني يقول احضر درس العلم فيحضر درس العلم وهو نائم في مجلس العلم ثم بعد هذا يذهب بعد الدرس يقولون فلان هذا هل انت تاخذ مالا لاجلي أن تضيع وقتك أو او أن تجلس على الإنترنت أو لا انت اجري كذا لانه ليس بالفيدا الزكاه لا بد أن تعرف احكامه ولا بد ان توضع الاموال في محلها والمرء ايضا عليه أن يتقي الله انا شخصيا إذا واحد ان يقول شخصيا كل واحد فينا ينظر في نفسه انا شخصيا هكذا أنا هل يصلح لي ان استفيد من هذا المال او لا يصدق تضر تخافوا من الله تخافوا من الله يعني اذا اذا شحدت يكون خيرا من أن تاخذ هذا المال الذي لا يستحق لك صحيح ربما يعني كان بعض مشايخنا يقول تشهد ولا تاكل حرام اشهد ولا تاكل حرام طبعا الشهاده لا يامر بها لكن هو يقول ايش يعني هذا من باب المبالغه في النهي بارك الله فيك والا يعيش الناس مع بعض في الدنيا بعض الناس يرضي بعضا بالاموال يعني معه زكاه المال فيوقف شرطي مرور فكانوا يذكرونه في اليم يوقف شرطي مرور فيعطيه 100 من الزكاه عنده مصلحه في مكان يقول هذا الموظف في هذه المصلحة يحتاجون مالا وهم في يا فلاحا الرشوة الرشوه فيعطيهم رشوه من من الزكاه ويرضى ويرضى عنهم ويرضون عنه لكن الجميع ياتون يوم القيامه يقفون بين يدي الله ويسالون عن هذه الأموال التي وضعت في غير محلها الباذل المعطي مسؤول والآخذ المستمتع مسؤول بارك الله فيكم فالامر ليس اينا وليس سائلا ومن سال الله من فضله لم لم يخيب من سال الله من فضله ودعاه ورجا لم يخسر على كل حال إذا ما استقام على أمر الله يقولوا اعلموا انها زكاه وطهره لكم ولاموالكم وشكر لله الذي انعم عليكم بالمال ومواساة لاخوانكم الفقراء كما قال الله عز وجل انفقوا من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وقال سبحانه يعمل آل داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد بن جبل رضي الله عنه لما بعثه الى اليمن انك تاتي قوم من اهل الكتاب فدعهم إلى أن يشهدوا أن لا اله الا الله وانني رسول الله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله اراد عليهم الخمس صلوات في كل يوم وليله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله اراد عليهم صدقه تؤخذ من اغنياءهم وترد على فقرائهم فانهم اطاعوك لذلك فهي كواراء اموالهم واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب متفق على صحته نكتفي بهذا الليله وهناك حديثان يذكر أحد الاخوه اننا تركناهم تركناهما وقال قبل البدر قال عليه الصلاه والسلام الصيام جننه فاذا كان من صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب تعرف الصخب يكون رافعا من صوته ومتكلما بما خصوصا اذا كان رفعه للصوت تكلما بما لا ينبغي ولهذا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب أو سخاب في فإن أحد إن صائم. فإن او في بالاسواق فإن امرؤ سابه أحد فليقل اني امرؤ صائم فاين امرؤ سابه او قطره فليقل اني امرؤ صائم وجاءنا صلى الله عليه وسلم انه قال ليس الصيام عن الطعام والشراب وانما الصيام من اللغو والرفث الحمد لله رب العالمين